الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ذيارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقالنا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترات الفئتان نكصعنا عقبيه وَقَالَ إني بريء منكم وقال إني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 ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى النذير كفر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لَْ يَكُمُ غَيّيرًا نِحمَةً أَن مَهَا على قَوْ مِ حتىَتَّ يُغَييرُ مَا بِأَافُصِهِمْ وَأَنَّ اللهَّ سَميرٌ عَم كَذ بِآالِ فِعََولَ والَّذلَ مِوقَبللِهِمْ yatabuu bi ayati rabbihi fa wa aghraqnalan fir'awn wa kullun kanu كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون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 شيء في سبيل الله يوفى إليكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنحنها وتوكل على الله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعَكَ فَإِنَّ حِسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم يغلبوا ألفا من الذين كفروا قوم لا يفقهون الآن خفث الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا Fain yäkum min kem mietun sabiratun yaglibu miettain Wain yäkum min kem alfun yaglibu alfayn beidnillah